لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصوى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله مين لَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِذْ لَا هِيَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مِنْ جِنَّةٍ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى موسى مننا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه ال انجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمه ورهبانية بتدعوها ما كتذلاها عليهم